Oh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة يسعدني أن أكون معكم في ثاني حلقة من حلقات هذا البرنامج وأيضا يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة في الجزء الثاني من هذه الحلقة مع فضيلته حياك الله دكتور سلمان مرحبا أهلا, أهلا, أهلا وسهلا مرحبا الله حيكم يسعدنا أن نتواصل وإياكم يعني عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة للتواصل معنا في هذا البرنامج شيخ سلمان نحن الحلقة الماضية بالأمس توقفنا عند قصة كنت تحدثت كذا يعني ما أخذناها كاملة حول قبر لأحد المسلمين في جنوب أفريقيا أيه، صحيح. أيه. صحيح. ودنا بس القصة هذه نوصل صحيح نعم. أنت الحياة أمس نقلتني إلى أيامي الخوالي وآلتني <تصفيق> إلى ذكريات الجميلة صدقني لما خرجت مع قائد المركبة أيه. ذهبت لأركب من عند باب السائق لأن طريقتهم <تصفيق> <متعود> <تصفيق> في القيادة عكس البلاد العربية على طريق البريطانية أي نعم. أي نعم فنقلتني إلى تلك الأجواء وأجواء كنت ألفتها وكما يقول المتنبي خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارست شيء موجع القلب باكيا. الله الله. فالال القصة أن لك وكنا نمشي. لا. وطبعا هناك مناطق فيها فيها مناطق جبلية. م. في جبل مشهور اسمه تيبل المونتن جبل الطاولة يعني يسمونه بهذا الاسم لأنه تقريبا سطحه مستوي. ايه. وفي أنواع من النباتات التي ربما لا توجد في العالم. وأماكن جميلة يعني وهو مكان إطلال أيضا على المدينة مدينة كيب تاون ف يوجد هناك جبال عديدة لكن من ضمنها فيه علي نعم في جبل عليه بناء وذهبنا فوجدنا إنه قبر أحد المسلمين وسألنا عنه قالوا هذا قتله الهولنديون وهذا من الرواد الأوائل من المسلمين الأوائل في اللي رحل من, كان من ماليزيا كانوا من ماليزيا اه اه المسلمون هناك من ماليزيا ومن الهند ومن السود الأصليين ومن البيض أيضا يوجد مسلمون فالإسلام موجود في الدوائر كلها وجدنا السادن هذا عند القبر فرح بنا ما لا يوجد عنده أحد فدخلنا طبعا من باب زيارة القبور وأيضا للتعرف على المكان فالرجل ذهب بنا بعيدا وأوقفنا وقال يعني هذا قبر ولي من أولي ألا صالحين وإلى آخره والقبر هذا يحدثني يقول قلنا له إيش قالوا الشباب إيش يقولك فتوسّف إني أنا أغني ال ال المجموعة يعني ظن إني أكبرهم ومعنى ذلك إني عندي مال فقال يقول إن كنت رجل طيب ولك مستقبل طيب ومنها هالقيل والآخرين كذلك أعطاهم أشياء معينة. وقالوا أنه إذا أحببتم المزيد عندي المزيد تعالوا هنا ذهبنا مكان آخر وقالوا أنه يعني تظاهر بأنه يستمع إلى وحي عجيل بعد قليل قالوا أنه صاحب القبر يقول أخرجوا زكاة أموالكم <تصفيق> يعني اختار هذه النقطة بالذات يعني فقلنا قالوا له الشباب كم توقع يعني كم اسأله يعني كم زكاة أموالنا أي. فقال الفين وظنوا سبعمائة رند رند والعملة ايه فا تخبر الشباب أذكياء قالوا عندك صرافة ناء طبعا هي منطقة شبكية <تصفيق> ما فيها أحد قال لا بكرة يعني فطبعا يقولون في سلة السير فرج نعم مدام قال لك بكرة معناه في مجال للهرب والفرار يعني الغريب إنه ما أخبرها هذا الولي بأنك ما رح ترجعون بكرة ما أخبروا لا ولا, ولا أخبروا بأننا نضحك من في, في سرنا أيضا طبعا ما دمنا تحدثنا على المسلمين وهو جزء يعني مهم جدا في في ذلك البلد الحقيقة في تنوع جيد في عدة مدن ولكن في كيبتاو بالذات ذات أنا ما كانت فيها ثلاثة أشهر تقريبا لم أغادرها كنت أتنقل في صلاة الجمعة من مسجد إلى مسجد ذات مرة قال لبعض الشباب إن هناك مسجد نحن نشق أن يكون المسجد على علامات استثام أو أن يكون الذين فيه على غير السنة أو ما أشبه ذلك فذهبت معهم قلت صلي في الجمعة وجدت أنه طبعا تعرف في كل بلد هناك رسوم هناك عادات لا. ففي هذا البلد إذا, إذا دخل الخطيب وسلم يقوم المؤذن أمام الناس في, في هذا المسجد بالذات ثم يقول يعني يتغنى بصوت أنه حدثنا الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي هريرة أن رسول الله صلى الله صلح عليه صلح. وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت أنا. وفي لفظ ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله هذا ليس له أصل إنما هم يأخذونه أنا. من أنا. باب التذكير أنا. ثم قام الخطيب وجدته يقرأ أحيانا برواية ورش ويأتي ببعض الروايات فعرفت أن هؤلاء الجماعة المالكية أنا. غالبية المذاهب هناك إما شافعية أو أحناف مذهب مالك جديد جماعة المسجد هؤلاء التقينا بهم وزاروني وجلسوا إياهم في بيت أحد الشباب مرتين وثلاث وتبحثنا في مسائل كثيرة وأمور عديدة هم على السنة وهم من أتباع من مالك كلهم علاقة بالمغرب وربما بعض الجماعات في المغرب ولكن ليس معتادا في هذا البلد ولذلك وقع اللبس عندهم في مسجد آخر لم أذهب لي صراحة لكن أخبرني الشباب أنه تذكر قبل كم سنة في امرأة صلت في أحد المساجد في أيه أمريكا أيه وصاحبها نوع من الترويج الإعلامي في أيه. قضية إمكانية أن تكون المرأة إمامة في الصلاة أيه. وفي الخطبة كذلك هذه المرأة نفسها هي من جنوب أفريقيا أه. وجاءت إلى أحد المساجد وصلت فيه يعني حسب ما بلغني لكنني لم أذهب إلى ذلك المسجد طبعاً في مساجد أخرى في مساجد الصوماليين عدة مساجد وما شاء الله الصوماليون آتوا من نقطة الصفر بنوا أنفسهم واستقبلهم واقتصاد وأسواق وحارات خاصة بهم وبالألاف يعني بسبب طبعاً ظروف الصومال خطبت فيه من الأشياء الطريفة ذات مرة قال لي أحد الشباب الذي يذهب معي قال ترى أنت يعني تجتهد وترتب حالك ولا الجماعة هؤلاء عوام يعني لا, لا يكادون يفقهون الكثير مما تقول فهد عليك وأقول أي كلام يعني فصدقته وقلت يعني إذا كنت مرتب في بالي أن سأتكلم عن موضوع وليكن نعم. مثلا موضوع الـ الـ الـ الرحمة في سورة الكهف نعم. فعدلت وقلت أقول أي كلام يتعلق به بشكل مباشر اه. فلما لما نزلت المسجد وجدت الشباب الذين أحاطوا بي وسلموا عليه وقالوا ما شاء الله عليك زاك الله خير ترى أعلننا عن عنوان المحاضرة أه. فكان يصدمني <تصفيق> مش درأهم عنها أثري أنا كتبت في الفيسبوك عجيب. إني سأخطب سمعك. اليوم أو الصباح في الجامعة كذا وسأكون حديثي عن وهم متابعون في الفيسبوك فاستعنت بالله واستمرت في الخطبة التي كنت أدتها. الشيخ سلمان لكن واضح من كلامك ما في بينهم التقائي يعني يبدو لك مجموعات يعني هم بحاجة بما أنهم أقلية لأن يكون في كثير منهم في الحقيقة أنا التقيت برئيس المجلس القضاء الأعلى عندهم صديق لنا وعضو في اتحاد علماء المسلمين الشيخ يخض نسمه إحسان ورجل فاضل وقال لي أنه يرتب لقاء مع حوالي 300 من القضاة المهمين هناك وفيه حقق في ترتيب فيه. مستوى المسلمين هناك جيد تنظيمهم نفوذهم في الحكومة نفوذهم في الاقتصاد جميل. حضورهم الاجتماعي أكبر من الحجم الحقيقي لهم الثقافة الإسلامية هناك ثقافة شائعة م. ست جمع تقريبا خطبتها هناك ست أو, أو أكثر يمكن أكثر من ست جمع يمكن م. تقريبا ثمان جمع ما شاء الله ويعني في مساجد متنوعة بعض المساجد مريت عليها أكثر من مرة وعادة تسجل هذه الخطب ونزلها في الفيسبوك والأخوة الصوماليين كانوا نشيطين عملوا محاضرة ذكروني بالأيام الخوالي والراني مكان ضخم ومشتروه وقالوا سنعده ونجهزه ونجاهزوا له محاضرة وفعلا أتيتهم محاضرة بعد العصر ووجدت ما شاء الله قد جمعوا رجالهم ونساءهم وصبيانهم والحضور يعني ربما يعني لا. لا. عدد كبير جدا يعني وعملت لهم محاضرة يعني في محورين كذا سريعة دكتور قبل ما أروح إلى محور مهم الآن شخص سلمان ما يتعلق بالأمن يعني كثير نسمع في جنوب أفريقيا عن كان الأمن هناك مفقودة وكذا أنت يعني ما شاء الله مشيت حتى في شوارع والله أمشي في الليل أنا بس أعطوني عصا أتوكى عليها وأعش بها على غنبي وليبيها ما أريبه أخرى فأمشي بهذا العصا والحق يقال أنني لم أواجه أي موقف صحيح جلست حوالي ثلاثة شهور والله ما وقفني أحد ما شاء. لا رسمي ولا غير رسمي ولا يعني ربما أحيانا المتسولون وهم أقل آه. بكثير مما تجد في بلاد عربية وفي بلاد غنية أحيانا فتجد المتسولون هنا ولو الفقر شديد ونسبة البطالة أيضا عالية عندهم إلى 40% آه. نسبة البطالة ربما لا توجد في أي بلد آخر فلكن أيضا هناك أماكن للسواح غيرهم أماكن مضبوطة يعني معظم المباني المؤجرة تجد عليها سيكوريتي والدخول والخروج أنا إذا أردت أن أخرج ليس فقط أدخل إذا أردت أن أخرج من المكان لا أستطيع الخروج إلا بواسطة المفتاح أو البطاقة لو نسيت ربما أضطر أرجع للمنزل لكن الذين يذهبون إلى أماكن مثلاً لهو في مكان اسمه نونغ ستريت هذا هو الداون تاون أو مركز البلد هذا أماكن الحياة الليل كما يسمونها حياة اللهو النواد الليلية فيها المطاعم فيها محلات طبيعي هنا تجد المشاجرات وتجد صح السكر صح والعربدة وتجد أحياناً العدوان أيضاً الذين يذهبون إلى مناطق في مناطق طبعاً تعتبر مناطق شعبية أحياء فقيرة جداً وغير مرتبة هذا الذي يدخل إليها أيضاً ربما يتعرض للخطر بمصادرة مثلاً الأشياء التي معه الصحف أحياناً تنقل حوادث من هذا القبيل ما بين الألثين والأخرى أنه تم الاعتداء على سائح أو سرقة أو مضاربة نعم فيها الحدود يعني السؤال الأخير شخص سلمان فيما يتعلق برحلة جنوب أفريقيا حول العنصرية يعني هل انتفت الآن يعني بعد الفترة الطويلة التي هي انتهت كنظام أنا وجدت وقفني بعض الشباب على كرسي بعد صلاة الجمعة ذهبنا إلى متحف ووجدنا كرسيين عن اليمين وعن الشمال مكتوب على الكرسي محفور عليه يعني من, من, من الساج والخشب محفور عليه أن هذا الكرسي للبيض لا يجوز جلوس السود على هذا الكرسي عجيل. لا يجوز جلو جلوس الملونين وفيه عجيل. شرح وتفصيل لهذا القانون عجيل. أن البيض يعني أصحاب البشرة البيضاء حتى لا يلتبس الأمر بأحد يعني مثلي ومثلك أنه آه. نعتبر أنه نحن بين بين ولذلك من حقنا أن نجلس يعني نحن ما نقدر نجلس لا لا ما تجلس خاص وفيه كرسي خاص للبلولين والسود و... وهم ثلاثة... ثلاثة أصناف عزيز. فلا شك أنه العنصرية الذي شرع العنصرية قتل في البرلمان آه. وما ربك بظلام للعبيد آه. وقضي على العنصرية كنظام فصل عنصري وانتهد الفصل التام وحصل السود على المساواة الآن الذي يفوز عادة بالرئاسة هو من حزب الان سي الذي هو حزب الغالبية في السود وإن كان يحق للبيض الملونين الدخول فيه ويدخلون فيه فعلا ولكن الأغلبية سود ولذلك عادة ما يفوز هؤلاء بالانتخابات الرئاسية فانتهت العنصرية كقانون لكن بقيت العنصرية كثقافة عند بعض الناس أنا أجالس البيض وأجدهم يتحدثون عن السود أحياناً بلغة ربما لا تكون هي الأفضل وأجالس بعض السود فأجدهم يتحدثون عن البيض أيضاً بلغة قد لا تكون هي الأفضل في أوقات الانتخابات وكنت موجود في وقت انتخابات تجد أنه اللغة أثناء الانتخابات أنه والله واحد أسود يتكلم أنه يجب أن نقص هؤلاء ويجب أن نأخذ حقوقنا وإلى آخره من أجل كسب المزيد من المرشحين والعكس صحيح أيضاً لاحظ أن السود إلى الرقيب ثقافتهم بحيث يكون عندهم العمل والنشاط لأنه لا يزال مثلا كثير من الأعمال التجارة المواهب الإمكانيات موجودة في أيدي غيرهم آه آه آه. آه شخص سلمان الـ الـ لو قلت لك أي دولة من الدول هذه اللي رحتها سواء جزر المالديف سريلانكا تركيا ماليزيا جنوب أفريقيا أيهم من الدول التي يعودك الحنين أنك تروح لها أو اللي, أو اللي بتروح لها السنة الجاية؟ والله أنا متحير أنا قلت لك الحين جنوب أفريقيا بس هل السبب لأن هي آخر شيء وطبعا الشاعر يقول من الحب ولا الحبيب الأولي لكن لا. يمكن تجد نفسك بالمقلوب بالمغلوب يعني أحيانا أو أنه فعلا هذا البلد يعني أنا لاحظت فيه الهدوء في جنوب أفريقيا كانه لا أحد قريب لما يقولك كان أربعة ملايين أنا ساكن في مكان قريب من منطقة اسمه ووتر فرنت. يعني مركز للسواح وملئة بال بالحيوية والنشاط لكن لما تأتي تحس أن لا أحد لا تكت تسمع صوت منبه ولا صوت أحد من الناس نعم. إلا في أيام اللي يسمونه ويك إند في نهاية الأسبوع ربما تسمع أصوات صح. بعض الناس وليست كثيرة فيها حي يعني حيوية وفيها هدوء في الوحدات رحلاتك الجاية دكتور ما تحتاج أحد يشيل معك شنطة ولا والله أكيد يعني إن شاء الله ترى ممكن أساعد <تصفيق> يلا توكلها على الله نروح <تصفيق> فاصل ونعود إن شاء الله كنوا معنا بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى. حياك الله دكتور. مرحبا. الله يحييك. نروح لمحور مهم الحقيقة في حياة الدكتور سلمان وهو التعليف. خليني أسألك في يعني في جزء من كتبك دكتور تقول مقالات سابقة تم جمعها مقالات سابقة تم جمعها. ما في يعني يعني يعني حنا محتاجين إلى كتب متخصصة يعني ما تكون عبارة عن مقالات سابقة إنما يعني كتاب يجي كذا جلسة واحدة. و أيه؟ هو طبعا بعض الكتب تكون تفريغ يعني إن الإنسان يفرغ شرطة ثم يطبعها في كتاب وهذا أقل أنواع الكتب جودة بالنسبة لي أو لغيري وهذه النقطة نحن انتبهنا لها وأصبحنا لا نطبع أي كتاب هو نتيجة تفريغ عندنا الآن حوالي عشرة كتب اعتمدها المجلس عندنا بحيث هذه الكتب كتب تعتبر معتمدة ليست تفريغا وإنما إلا إذا كانت التفريغ نفسه هو عبارة عن مادة إعدادة إعدادة تم إعدادها قبل ثم إلقاؤها وبعد ذلك طبعت ولكن الكتب حتى المقالات المقالات أنا أتعب عليها يعني المقال أكتبه بيدي وأعيده اليوم مثلا كتبت مقال السبت القادم بحيث أنه حقيقة المقال لا أستطيع أن أكتبه إلا لما أكون في جو متفرغ ولدي مجموعة من المراجع والذهن صافي وبعد ما أكون جمعت العديد من الأفكار والمعلومات لا. القاري ربما أحيانا يقرأ بسرعة ولذلك لا يستطيع الحصل على كل الأشياء التي أنت أودعتها هذا هذا المقال كذلك عندي المقال الشهري عندي مقال أسبوع ومقال شهري لا. المقال الشهري أكتب في كل مكان وهو تقريبا حجم ضعف حجم المقال الأسبوعي حقيقة لا أبالغ بعض الحلقات أكتب مر مرتين وثلاث وأربع مرات عجيب أي والله يعني آخر هذا الأسبوع يعني مقال الشهر, الشهر رمضان نفس الشيء كتبت مرة ومرتين وثلاثة وأربع حتى رضيت عن بعض الشيء ثم دفعته لهم فأعتقد أنه قضية مقالات لما تكون مقالات مكتوبة معناه أنه متعوب عليها خاصة لما تكون في موضوع واحد يعني لا. متقارب يعني آخر كتب دكتور اللفتة كان في تقريبا كتابين أو ثلاثة في جنوب أفريقيا وكان يمكن الأبرز الفترة الماضية كان كتاب طفورة قلب بالضبط نعم هذا الكتاب دكتور سلمان هل هو عبارة عن يعني مذكرات ولا هي سيرة فعلا من حياة الدكتور سلمان؟ إحنا كاتبين عليه فوق النسيان ودون التذكر يعني هذا جواب على ال على السؤال وليس يعني ليس مذكرات شخصية تماما وفي الوقت ذاته ليس هو رواية. فهو يعني بين بين ولكن في الواقع إنه كل المعلومات اللي فيها معلومات حقيقية إنما لم يقتصر الكتاب على المعلومات تجدني أذكر أفكار أذكر ملاحظات أذكر تقييم لبعض المواقف ب أبيات شعر الكتاب وزعناه على عدد كبير من الكتاب والمثقفين والروائيين أذكر على سبيل المثال الدكتور عبد الله غدامي قبل أن أطبع الكتاب قلتوا يعني أنت كأديب تقييمك لهذا الكتاب فكتب لي صفحتين واتصل بي وقابلته يعني زارني وزرته لي صراحة أنك لما قلت لي أني كنت محرج يعني توقعت أنك ما تكون متفرغ للكتاب وبالتالي سيكون من الصعب علي أن أقول لك رأي الحقيقي لكن لما قرأت الكتاب وجدت أنه يعني كتب كلام يعني طبعا من يعني ذوقه ولطفه وبحسن ظنه ومع ذلك أنا لما أردت طباعة الكتاب هو فعلا كان مقالات كنت أكتبها بشكل شهري على مدى سبع سنوات لكن لما أردت تحويله إلى كتاب بذلت فيه جهد كبير وكان معي فريق عمل يعني على رأسهم أبو زياد الأستاذ صالح الفوزان مدير الموقع حقيقة بذل جهد غير عادي ولذلك شكل الكتاب إخراج الكتاب في لفتات فنية ولمسات دوقية وجودة وتقان حتى أنه يندر وجود حتى أخطاء مطبعية في, في الكتاب آه يعني. آه. الترميم كان يمكن, يمكن يكون لو بدأت في الكتاب من جديد كان يمكن أخف شوي من الترميم فيه نعم صحيح مثل بيه خلنا اتصال دكتور ذات كرم أخوي حمد من سكاكا تفضل أهلا وسهلا فيك آخر الكريم حياك الله أنا اعتذر الحقيقة تأخرنا عن كثير من الاتصالات في بداية الحلقة وصلتنا و والحقيقة اعتذر للجميع تفضل الله برك الله يعطيك العافية حقيقة حبيبك ومقدرين وأهلا بك آخر كريم وبيضيفك الرمز الكبير والمؤثر البارد حقيقة هيك. نحن سعداء وفرحون أيما فرح باستضافتكم لشيخنا الإعلامي فضيحة فضيلة الدكتور سلماني بن فهد العودة حفظه الله ورعاه فهو شخص له ثقة واحترامه ونستنير ونستزيد الحقيقة بعلمه وفكرة النير بحق الدكتور سلمان هو أمثوله وعجوبة هذا الزمن ويستحق المتابعة بتمعن ونشكر لكم استضافتكم لصديلة الدكتور حفظه الله الله يحفظكم أخي حماد وشكراً لاتصالك الله يراك شكراً والحقيقة بجد وبكل صراحة نقول محروم من لا يجيد فن الأصغاء أمام هذا المعجزة الربانية ما شاء الله ما تجيد فن الفترة حمد ما شاء الله عليك بالعكس أنت استاذ فيه بارك الله فيك. الله يسعدك يا دكتور هذا من لطفك هو وجمالك وإنما تطيب الحياة بأنثارك يا دكتور الحقيقة ونشكر صحيح. لك تواضعك أقبل منا منك يا ربي الله يحفظكم شكرا جزيلا أخوي حمد اتصالك الله يرعاك أهلا وسهلا الشيخ أه سلمان يعني في مسودة الكتاب في بعض المواقف الدقيقة وكذا ما أضفت للكتاب وأنا الحقيقة لفت انتباهي الحقيقة دقتك في اختيار دقتك في الأسماء وإن كانت مواقف قديمة جدا في أحيان والآن وانت تتحدث عن جنوب أفريقيا تذكر الشوارع تذكر الجبال تذكر المكان المدر اللي أنت فيها يعني ما شاء الله يعني هذا الحافظ الجميل عندك لا هو شيء عجيب الذاكرة يعني التاريخ أنا لا أعرفه لو تسألني عن التواريخ القريبة أنساها أيه. في بعض الأحداث تغيب عن الذاكرة كأنها لم تخلق أجيل إيه والله لكن في أشياء تظل مرسومة في الذاكرة ربما الإنسان يكون متعاطي معها إما في حالة انشداد أو فرح أو حزن أو ألم أو مفاجأة بحيث أن تظل هذه الأشياء مرسومة على مم. الذاكرة وشم لا يمكن للإنسان أن ينساه <تصفيق> تسمح لأحد يألف عنك سيرةك الذاتية ولا لا؟ أنا كتبت هذا وجزء من كت كتابة إلى يعني على الأقل تعطي صورة وانطباع الحقيقة الكتاب لم يكن فيها في تقدير تمجيد ولم يكن في دفاع بمعنى مثلا مثلًا ساندافع عن مواقف أو عن أشياء حاولت إني أكون منصف قدر المستطاع وقلت ربما الذي يريد أن يكتب يوم من الأيام يجد هذا الكتاب يعني قد يساعده على رسم تصور معين مم. لأن أحيانا الناس مثلا لم يتكلمون عن افترض عن محاضرة يعني عمل فو كمثال هو عنده المحاضرة يمكن عنده لا. في شريط لكن مو بعارف الوضع الذي كانت فيه المحاضرة كيف كان مثلا العراق دخل الكويت وكيف وأوضاع الكويت والاهتزاز اللي حصل والنفسيات التي توترت والقوات الأجنبية التي دخلت والظروف يعني فيه ظرف نفسي واجتماعي وسياسي وعسكري وعالمي غير عادي فأحيانا بعض الأشياء إذا فصلتها عن سياقها قد لا تعطيها حقها, حقها أخذ اتصال إذن دكتور إذا أنت أخوي محمد رحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مبروك عليكم إن شاء الله أنتموا المسلمين والمسلمين جميعا يعني. علينا وعليك حياك الله. الحمد لله سمعنا الشيخ صوت الشيخ سلمان ونحبه في الله ونحبكم جميعا في الله يا أخي. حبك الله وبارك فيك محمد. والله يا شيخ إحنا يعني عندنا عندنا تطلعات إلى العالم الإسلامي إلى توحيد العالم الإسلامي يعني الولايات المتحدة الأمريكية إحنا لو قلنا مثلا الولايات المتحدة الإسلامية يعني نطلع على الشيء هذا ان شاء الله. نعم. وما أدري شو الشيخ على هذا إن شاء الله إحنا نطلع على الأيام القادمة يعني. شنتين أو ثلاثة ورد شكراً شكراً جزيلاً أخوي محمد, محمد. شكراً. الله يحفظكم شخ سلمان أيضاً معلش في محور طفولة قلب وش أفضل مرحلة من المراحل التي كتبتها وجدت نفسك فيها أكثر آه والله آه كلها يعني صراحة طبعاً بالدرجة الأولى مرحلة السجن لأنها مرحلة خمس سنوات وفيها كثير من التفاصيل وهي اللي فعلاً الإنسان استطاع أن استطعت أني ربما أن أسجل فيها أشياء كثيرة جدا بحيث لاحظت أنه مثلاً الإنسان في الحياة ربما أنه تضيع أوقات كثيرة دون حتى لو أراد أن يستذكر ماذا كان يعمل لا يستطيع لكن في مرحلة السجن كل الأشياء فيها مفصلة وكل الأشياء فيها دقيقة عجيب. بقدر ما السجن فيه قيد حقيقة فيه من جانب الآخر حرية صح. لأنه يقيدك عن الاتصال بالناس فيمنحك القدرة على التحاضر فيما يتعلق بالوقت نعم. يعني نعم. كان عندنا 24 ساعة فراغ في رمضان مثل هذا الوقت يعني كنا يعني مثلا مرة من المرات أقرأ في الكتب ان بعض العلماء يقول ان الإنسان يستطيع أن يختم القرآن كاملا في أربع ساعات خمس ساعات نعم. كنت لأحد الشباب طيب نجرب <تصفيق> نقرأ وقراءة يعني فيها حذر لكن من دون خلال بصولة تجويد وقرأنا وضبطنا أنه مثلا في كم يستطيع الإنسان أن يقرأ كذلك الكتب كنا يعني معظم الكتب اللي كانت في مكتبتي يعني كان عندي مثلا الكتاب يكون ثلاثين مجلد فتاوة بنتيمية أو المغني أو كتاب العقد الفريد أو الأغاني أو كتب كبيرة وكانت والدتي رحمها الله بحكم أنها أمية لا. تأتي فتجد هذه المكتبة وفيها ثلاثين مجلد مثل بعض تقول يا ابني يكفيك واحد منها يعني ليش صاف ثلاثين <تصفيق> جزء يعني. <تصفيق> هذا الكتب كنت أظن أنني لن أقرأها يوم من الأيام. لكن <تصفيق> في السجن قمنا بقراءتها وبعضها <تصفيق> يعني بالتعليق عليها مثلا الفتاوى المغني وكتب أدبية وكتب علمية ويعني ما تركنا شيء تطاله له أيدينا إلا قرنا يعني قرأت يعني في السجن أجل. خلال أجل. هذه السنوات أكثر أو مثل ما قرأت في حياتي صحيح. كلها جميل. كان هناك حفاظ كبير على الوقت. يعني كنت كنت مثلاً مع خالد القفاري في الغرفة أحياناً يعني إلى حد إنه في في بعض الحالات لما يعني يغلبنا الحماس كنت وأنا أطجي على فراشي يقرأ علي حتى عجيب حتى يشوف إني خلاص يعني نمت, نمت وكذلك فيما يتعلق بالأكل كنت أحياناً آ أكل وهو يقرأ أو يأكل وأنا أقرأ بحيث إنه نوع من الاستفادة من الوقت خاصة لما نلزم أنفسنا ب ببرنامج معين طبعا هذه ليست طبيعة الحياة الحياة أنا ميل إلى فيها عفوية وفيها بساطة وفيها استرخاء لكن في بعض الظروف تحتاج إلى هذا المعنى حتى تقوي عزيمتك وإرادتك وهي أيضا عبارة عن ظروف استثنائية يعني. هل تعتقد أن هذه الفترة دكتور ما قرأت فيها بهذا الكم الهائل هي سببت يعني, يعني ما تداولها الناس أن الشيخ سلمان يعني اختلف في طروحاته اختلف في كذا هل نقول أن هذه المرحلة هي فعلا كانت منطلق تغيير للدكتور؟ هو التغيير بسبب التأمل نعم. بسبب القراءة والاطلاع بسبب السن وهو شيء طبيعي ربما بعض الناس في بيئتنا تعودوا على نمطية مفرطة يعني بحيث أنه أي شيء يعتبر تغييرا يعني صحيح. قد تغير رأيك اجتهادك الفقهي في مسألة هذا تغيير بين ما نحن نجد أينما انتقلوا مثلًا مذهب حنفي إلى مالكي أو العكس أو نعم. ربما لهم اجتهاد يعني الإمام الشافعي مثلًا في قديمه و جديدة ابن تيمية رحمه الله ما بين يعني كتاباته القديمة وما نعم. بين نعم. الفتاوى يعني بوشافة يعني شو رأيك في الصور هذه دكتور والله هذه يعني هذا <تصفيق> هذا الفتى اللي كان اسمه مشكوك في اسمه يعني أجيد إيه نعم يعني هذه سلمان كذا بس أحيانا كانت سليمان لأن أمي تقول سليمان على أبوها الله يرحمه, الله يرحمه سليمان الله. الحدان والدي يقول لا سلمان على سلمان الفارسي عجيب هنا هذه يمكن في أعتقد في المتوسط يعني إحنا أخذنا ترى بعض الصور لا لا هذه في في الكلية بس الصورة قديمة يعني في الكلية يعني بس الصورة صورة قديمة صورة قديمة أيه إحنا أخذنا بعض الصور من كتاب طفولة قلب يعني اختلاسًا بدون ما نستغرب يعني هذه <تصفيق> بعدين الحساب يعني <تصفيق> ففي كم صورة نستعرضها لهذا حول الكتاب هذه أيضا صورة دكتور هذه أبنائي هذه يمكن الشيخ عبد الوهاب طريري و ويمكن أحد أبنائه محمد وعبد الله ابني ومعاد وين عبدالله أيهم دكتور اعتقد عبد الله هو اللي عليه الشماغ هذا اللي بجنب الشيخ عبدالوهاب اللي يلبسه اللي بدون نظارة أي أعتقد ايه. أي نعم ومعاد يمكن قدامه يقول قدامه أي نعم والدكتور عبدالوهاب الطير أي ما شاء الله هذه طبعا أثناء السجين أظن الشيخ أخذ الأبناء في رحلة ايه. والشيخ عبدالوهاب هو رمز للوفاء فهو الله. كان يعني قام مقامي يعني في الله. غيابي الله أعزه الله أعزه هذه, وهذه... هذه رحلة <تصفيق> قبل يمكن خمس سنوات في في الصحراء عجيب وهي تقمصنا شخصية رجال البادية رجال الصحراء تشوف العصي معنا وهذا في وقت في بعد الحج يعني لا ومجموعة لا. من الشباب ولا مثل أبو صالح يوسف الحجلان بريه أبو إبراهيم سليمان علي تخيل عل يتخيل خالد القفاري أبو سهيل هذا تحول إلى عالم بالجغرافيا والمواقع هؤلاء هالشبيبه هذه عبد الرحمن الصيان هالشبيبه هذه هم هم الذين كانوا معي في البداية الأولى في مكتبي هم أسسوا وسميتهم أصحاب المفاتيح لو تقرأ مقال في طفولة قلب اسموا أصحاب المفاتيح هم هؤلاء الناس ولا يزالون الحمد لله صلة معهم ما شاء الله ما شاء الله أيضا نستأذنك في فاصل دكتور ونرجع في أكثر من محور آخر أيضا كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلاً ومرحبا بحضراتكم مرة أخرى يا الأخوة والأخوات حياك الله دكتور أهلاً وسهلاً وسهلاً نحن نروح فاصة عشان ريحك تلتقط أنفاسك ونعود مرحباً. مرة ثانية الله. دكتور أنا ودي أوريك مقطع ونرجع نتحدث حوله سم. خلونا نشوف مباركه وميمونة وكان المقصود من, من الزيارة في الهدوان الدرجة الأساسية حضور سلام طالب موجود كانوا الم... كان المؤتمر... مقصود تصوير مثير وصحيح المؤتمر العام لاتحاد علماء المسلمين ومجلس الأفتاب الأوروبي علو <تصفيق> <تصفيق> بسبب ذلك رتبنا طالب طالب هذه الجلسات وهذا ال... هذا البث <تصفيق> من هذا الموقع الجميل الرائع الحقيقة إحنا أنا هني نفسي إنه نجح الحمد لله ما كنا نتخوف من المد أيوة. البحر أن يطيش علينا هالمقام، المقام ولا بعض المارة وبعض الحيوانات <وصلنا هو>. <آه> أو الريح أو سقوط الخيمة لكن كل ذلك الحمد لله تم تجاوزه <و صاري> <Conference> بالسلام حتى الصغار كلهم كانوا يدخلهم عليكم بالعكس فهد رفض يعني أنا أقول لو تركته هم يعني تركته ب بعفوية لكن الحمد لله أنا, أنا بدخل القلب بس أنا فهد والله <تصفيق> بس لا <تصفيق> <تصفيق> هذا مقطع من كواليس برنامج الحياة كلامي هذا في تركيا هذا في تركيا هذا أبو زيادة اللي قلتك عليه اللي هو يعني هو مهندس طفولة قلبه إيه إيه نعم وكان في هواء وكنتم تخشون أن ممكن أي كان ال ال خيمة أو مظلة يعني خشيتوا منه الشخص سلمان يعني الحقيقة سؤال حول الحياة كلمة يعني أنت رمضان العام الماضي وقبل العام وكذا انشغلت بالبرنامج وأكيد إنه قطع عنك كثير من التواصل الاجتماعي ولأجل ذلك كنت تفرغ لإعداد الحلقات اليوم والثاني وإلى آخره وتنشغل لأن البرنامج العصر ومباشر كلمة اللي هو الحياة كلمة هذا أسبوعي على مدار العام وحجر أي. الزاوية هذا في رمضان. إيه نعم هذه الارتباطات يعني الآن أنت بعد توقف البرنامج هذا والبرنامج هذا أعطتك مساحة أكثر حرية أكثر هل أنت الآن أكثر راحة تعتقد راحة أكيد أكثر راحة يعني. ما حس ابتقال يعني ما, ما أكتمك حديثاً أنه اليوم مثلاً البارحة والليلة حسيت أنه عبء عليه ليش؟ لأنني أصلاً مستعد في رمضان أنه ما هناك برامج جاهل فكون الإنسان يستأنف عزيمة جديدة أنه سيقدم شيء حتى لو كان شيئاً لا يحتاج إلى كثير إعداد يعني فلا شك أنه من الناحية في راحة ولكن أيضاً يقول السفن يعني ترتاح في المرفأ ولكن لم تصنع أو تبنى من أجل نعم. أن تقوم بالله لابد أن تخوض عباب البحر صحيح أيضاً عندنا مقطع ثاني دكتور نبغى المركية إذا تكرمت خلونا نشوفه أما بعد حجر الزاوية يوم جينا يوم مثل مسكوك السليديو تلتر بها تلتر <تصفيق> بها بقول أول شيء اول شيء حاول الفلبيني الجمعة جاز عنده <تصفيق> ونايم مكهب جواله ما عليه رمضان وغير رمضان الحابه ما بثي اكل ولا لا ما بثينا لا, لا ما بثينا لا ما بثينا هاي طالعي عاده ما بثينا نعم ما بثينا أبدا نعم هو هذا خلاص يلا سبعه انت قصدي ما ايش اقول هذه كنا فيه جدا بيت في إيه رمضان وااا وطبعاً كان فيه فلبيني في هو المسؤول عن الاستوديو عن الاستوديو فتح الباب يعني فا في رمضان هو الجمعة عنده جازة <تصفيق> فمقفل الباب منايم إحنا جينا والناس جا وينتظرون وكذا ولا بثت الحصة كل يوم يعني على بال ما راحوا وصحوا وكذا يكون يعني صاح العيشة وقت العيشة إيه نعم شخص سلمان سؤال أيضاً في الحياة كلمة الحياة كلمة ويعني أنا أنا شعرت أنا كسماعيل طبعاً شعرت الحقيقة أن أن كأن في تأثر الشيخ سلمان من توقف هذا البرنامج يعني الشيخ ارتبط بالبرنامج ارتباط وثيق ارتبط بالمشاهدين ارتباط كبير كان في جزء من حياته يعني أو من الأسبوع الكامل يحضر لهذا هذا البرنامج وكنت أكيد تتلقى ردود أفعال كثيرة تجيك على الرسائل ووا إلى آخره حتى في تفاعلك من خلال فيسبوك يعني إخبار الناس على الحلقات واستقبال ردود أفعالهم كل هذا فجأة توقف. الشيخ سلمان يعني إلى أي مدى أثر فيه توقف هذا البرنامج؟ هو يعني أنا أعتبر إنه البرنامج أحد أبنائي هو الحياة كلمة وحجر حجر الزاوية الزاوي. هم أبناء في الواقع دي. وطبعاً سبق ومات لي عبد الرحمن وأنا في السجن وحتى زيارة له ما تمكنتني أزوره يعني في مرضي كان في حالة الموت سريري يعني فأنا أعتبر هذه كتلك يعني هو موت لي أحد سبحان الله يعني في السجن لا أذكر أن دمعت عيني نعم قلت قصيدة مشهورة وموجودة يعني في موقعه وقد تظهر يوم من الأيام في ديواني وداعاً حبيبي لا لقاء إلى الحشري وإن كان في قلبي عليك لضل جمري وضمنها تمنيت تمني يعني تمنيت ما, ما نالت ألوف توجهت إلى ربها صلت عليك مع العصري الله تمنيت الله كفا من تراب أسنها على قبرك الميموني طيبة من قبري تمنيت حتى وقفة عند نعشه ترد إلى نفس الذي ضاع من صبري فإن لم يحالفني الزمان لكن هذا شيء كتبه الله. لا, أنا لا أذكر أنني دمعت عيني هذا لا يعني أن الإنسان يحزن إذن الرومي أيضا وبيت شعر جميل يقول وليس البكاء أن تسفح العين وإنما أحر البكاءين البكاء المولجوا الله صحيح آه لكن آه الحمد لله يعني اللي بفضله وعطائه وكرمه رزقني إنه عندي قدرة سريعة على النسيان وعلى إنه عدم الانتباه للماضي يا سلام حتى الإنجاز يعني دعك من الصدمات أو المعوقات لا. حتى الإنجاز يعني شيء تسويه مثلا مم. لا أحب أن أثني على هذا العمل بعد ذلك أو أنظر إليه على أنه إنجاز متميز أنساه وأبدأ أفكر ماذا يمكننا نعمل في المستقبل جميل أيضا ودنا نشوف مقطع آخر يجمعك بأحد العلماء على فاضل ونتحدث عن دكتوري ذاتكرمت. خلونا نشوف مع بعض أولا بأول وكل شيء نزلونه في الإنترنت في القنوات الفضائية أنا كلمة الشيخ عن كلامك اليوم عن تركيا والحلقة وعن. إيوه تكلمنا على المجلس. على المجلس تكلمنا على المجلس نعم، نعم، نعم، سامي. على المجلس وعنتي. هذا الشيخ يوسف. هذا الشيخ يوسف القرضاوي. والشيخ حسين حلاوة برضه رجل فاضل جدا في إيرلندا الشمالية. إيه نعم. هو الأمين العام لمجلس الإفتاء الأوروبي. الشيخ يوسف طبعاً غني عن التعريف والرئيس العام للاتحاد علماء المسلمين ورئيس مجلس الأفتاء الأوروبي ويعني إقامة سلمية كبيرة يعني يعني الحديث عنه وهو أيضاً كتب سيرته في ابن ابن القرية والكتاب يعني مجموعة مؤلفات أخرى يعني علاقاتكم في من متى دكتور والله من زمان قديم أذكر رأيت الشيخ يوسف يمكن عام 1409 في في إندونيسيا، في بيت الشيخ محمد ناصر رحمه الله من قيادات إندونيسيا أنا ذاك، والشيخ يوسف وقتها كان أيضا شبابا، ربما ذكرته فذكر، <تصفيق> فالتقيته هناك في تغدينا سوا في ذلك الوقت، لا. وأخر مرة لقيته قبل أسابيع بعد مجيئي من كيب تاون كان هناك برنامج نشاط في اتحاد العلماء وقابلت زرت الشيخ والخط كلامه موجودة في الموقع. الشيخ كان مجهد حقيقة أيه. مجهد دهنيا ويعني عنده قلق من يعني عدم الف. لا من عدم قدرتي على مواصلة البحث والعلم والكتابة الله. وشيء من هذا القبيل يعني. عجيب والآن أه. هو في مصر يعني حسن أيضا في مقطع آخر أه حول أه اتحاد علماء المسلمين وهذا أيضا يقود إلى بعض المحاور وهو حتى في علاقة بينك وبين الدكتور يوسف في هذا حول الاتحاد العالمي المسيح شوفوا مع بعض آه هذا كشف هي... خرج <تصفيق> أنا خلق من ذلك اليوم كنت في الرياضة كنت <تصفيق> ما ما له يقتلوه أنا حيطرت إنما <رحكي> الشيخ <هنا. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشيخ يرقص من الرقص العربية لأ الحين تكون جميلة لحقت الغناء الغنائية ما شاء الله لا لا في العرض هو يقصد العرض بالسيوف هكذا في أول يوم تأخرنا لكن أهم شيء إنه أخرج الحمد لله من هذا دكتور؟ هذا الشيخ صاحب حسن عبد الغفار دكتور، إمام في لندن. أنا زرته هناك وعملت محاضرة في مسجده وهو لا. عضو في اتحاد العلماء وعضو في مجلس الأفتاء الأوروبي. هذه اللقطة في تركيا كانت في لقائنا مجلس الأفتاء الأوروبي العام آه الماضي. آه آه. وسبب آه اختيارك الانضمام لهذا الاتحاد دكتور؟ حقيقة الاتحاد طبعا الكثير منظمون إليه، ولكن الحقيقة مرتاح لفكرة الاتحاد. وأعتقد أنه فكرة جميلة يعني أن يكون هناك ملتقى لعلماء المسلمين في كل مكان وأن يكون هذا الملتقى له صبغها شعبية بمعنى أنه لا تسيطر عليه الصبغة الرسمية وإنما له صبغة شعبية ويقوم بأدوار أحياناً حتى بين الحكومات أو في الأوضاع مثل أيام غزة مثل في عدة مواقف معينة يكون للاتحاد بصمة ويكون له تأثير طيب يعني. تعتقد أن الآن جالس الاتحاد يقوم بدور جيد. إنه طيب. يحتاج طيب. طيب يعني قبل أسبوع كان عندنا مؤتمر في مصر. في فندق جراند حياة حضروا أربعمائة من كل الفعاليات الإسلامية في مصر من الجماعات الإسلامية والأفراد المستقلين والعلماء والأزهار والمفتي ال وكل الجهات المختلفة كانت ممثلة فيه على مدى يومين كان طبعا نعم. الشيخ قردا اللي هو الأمين العام الدكتور عصام البشير الشيخ راشد الغنوشي مجموعة من المشارف ترى إن يكون كنت معهم أنا يعني كانوا هناك حضور جيد لهذا اللقاء ما شاء الله برضو بنشوف مقطع يا جماعكم الدكتور محمد العريفي اليوم يعني خلونا نشوفه مع بعض المحتضر نعم فأتوا بقاري ليقرأ على المحتضر وأعطوهم مبلغ زهيد جداً وقالوا له تقرأ عليه فقال عوذ الله من الشيطر يأخذوه فقال له هم ملجحين ما صلوه وقال له ما هي شكلة؟ قال يعني حسب الفلوس الذي أعطيتوني تبون <سأس> جلس يجلي من تحته على نهار بـ 20 جنيه ويصنع <سأس> <آه يصبح. سأس> مع... مريض أو محتضر ميت فجابوا لا. بقاري يقرأ عليه واعطوه مبلغ زهيد القاري لا. فاختار من سورة الحاقة خذوه فغلو ثم الجحيم صلوه فقالوا سيدنا الشيخ يعني كيف تختار هذا المقطع؟ قال يعني تب تريدون جنات تجري من تحتي الأنهار في هذا المبلغ الزهيد يعني <تصفيق> أنت لو أعطيك ال معك بالدكتور محمد العريفي شيء وإيش هو يا دكتور؟ طبعا غير الوسامة طبعا الإسلام لا. <تصفيق> وكلنا من من, من من العرب ومن لا. السعودية ومن من ينتسبون إلى الدعوة والله أشياء كثيرة ومن بني خالد أيضاً آه. القبيلة واحدة وصديق يعني أيضاً أنتوا يعني عندكم رغبة شديدة في تعلم بلغة إنجليزية هو ما شاء الله جديد يعني هو يعني أخذ فيها شو سبق فيها لكن أنتم الاثنين ما شاء الله أيضاً عندنا مقطع يا شيخ حول زيارة لك عند الشيخ ناصر العمر نشوفها مع بعض نرجع إن شاء الله هذه الصورة زيارتكم للشيخ ناصر يمكن هذه زيارة الشيخ لي في مكتبتك الجديدة في مكتبتي نعم في مكتبي أنا زرت الشيخ قالوا يزورك أحمد وتزوره آه. قلت الفضائل لا تغادر منزله يا سلام زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له الله. فأنا زرت الشيخ وزارني وزياراتنا قديمة يعني جدا يعني. هذا أيضا صورة أخرى أعتقد هذه عندي أيضا ايوه من حزين يعني مختارين الصوره <تصفيق> اللي في مكتبي بس ايوه <تصفيق> سلمان خليني أسألك سؤال مهم حول المشايخ والعلماء في ايجاز ألا تعتقد أن المشايخ الان زيارتكم يعني انا اشوف كم صورة التقطناها وكم مقطع فيديو كذا يعني كان المشايخ يعني هم حول حول انفسهم يدورون مبتعدين شوية عن عامة الناس أو صعب وصول الناس لهم وصاروا كأنهم يعني في معزل عنهم وهذا سبب يعني في إشكالية أن يصلوا هما إلى المشاعر. أعتقد يا أبو عبد الرحمن. نعم. يعني تخيل أنت ما راح تيجي بصورة تجمعني مع شخص عادي لا تعرفه نعم نعم وتعرضها في في التلفزيون ولا يعني في كل مكان يعني تواصل الحمد لله يعني أنت ممكن تعكس ممكن تقول إنه تواصل بين طلبة العلم. إيه. أو بين الدعاء أي. أنه شيء جيد يعني يزيل كثير من الجفوة ويبدد كثير من الأوهام والشائعات ويقارب وجهات النظر ولذلك الحقيقة التواصل أنا أعتبر أنه جميل لأن الآن الشيخ سلمان عذرا يعني الآن يعني عشان يوصلوا لكم عامة الناس صاروا يحاولون يوصلوا لكم من خلال القنوات يعني دوروا من برامجكم يحاولوا يتواصلون معكم هو يعني طبعاً ما في شك نرجع للحرية الحرية جزء منها معناه أنه ما يكون وقتك مفترش لغيرك لا. الناس لهم حقوق أنت أيضاً لك حق لا. حتى هذا الذي يريده الناس منك ما لم يكن لديك تطوير لذاتك ربما تعجز يوم من أيام عن أن تقدم لهم ما يريدون فأنا أعتقد أنه قد جعل الله لكل شيء قدر والنبي عليه السلام يعني وهو يعني الأسوة والقدوة الله سبحانه وتعالى جعل فيه أوقات يعني معينة لا يستأذن الناس في على النبي صلى الله عليه وسلم ووووووأمرهم الله تعالى أنه يعني لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين فإذا طعمتم فانتشروا ولا يا. مستأنزين لحديث فأعتقد كل شيء له له ترجمة لكن أنا ومن تماما بعيدا عن إنه يجب أن يكون هناك تواصل مع الناس. صحيح. يعني في المساجد عبر الجوال عبر الفيسبوك عبر التويتر عبر الانترنت الآن فيه شبكة سماعي جديد اسمها جوجل بلس أيضا ربما لا. تكون سابقة عبر المراسلة يعني أعتقد أنه هناك حاجة ما س... ليس فقط الناس يحتاجونك صحيح. أنت أيضا تحتاج الناس, تحتاج الناس. حتى نا. تتعرف على المستجدات على الأشياء صح. على اتجاه الريح أنا رأيت بعض كبار لا يغيرون آراءهم أبدا إيه إيه ويحكمون على الناس على ضوء الشيء اللي يعرفونه قبل أربعين أو خمسين سنة. يا الله بسبب الانقطاع يعني. صح الحقيقة وقت الحلقة انتهى دكتور وأنا كان ودي إني يعني نجيب على السؤال الأخ محمد من الجبيل وأيضاً أخونا حمد من سكاك لكن ما في وقت ونأمل منك الله يحفظك دكتور لقاءات أخرى لأنه الحقيقة ما شاء الله صفحاتكم. والله أنا محضر حاضر السؤال الأخ محمد طرفة. اشراك توعينا بحلقة. يعني في خلها طعم إن شاء الله. <تصفيق> والله أننا نتشرف فيك دكتور في هذا البرنامج. الله, الله يحفظكم أسلمك. نتشرف فيك إن شاء الله في لقاء آخر بدل الله لعل إن شاء الله في العشر الأوسط أو شيء من هذا نشرفنا. الشكر موصول لكم يا لخواص خواتر تقيكم بدل الله تعالى في الغد ضيفي هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك. ألتقيكم بدل الله في الغد أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>